بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولازال الحديث في ذكر ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها الشيخ ابن الاسلام محمد بن رحمه الله تعالى مسائل الجاهليه التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه وقفنا عند المساله السابعة وهي الاستدلال لقوم اعطوا قوا في الافهام والاعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقوله ولقد مكنناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هذه المساله والمسائل السابقة مسائل الاتيه يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى ان اهل الجاهليه ومن كان على شاكلتهم من بعدهم عندهم في معرفة الحق من الباطن أصول قد بنوا عليها دينهم ولذلك مرة في المساله الرابعه ان دينهم مبني على اصول اذا اصول محدثه وهذه الاصول مختلفه باختلاف الازمان والاشخاص او الأماكن الاماكن ونحوها اذا بعضها اعظم من بعض ولذلك بيننا التقليد هو اعظمهم ومن هذه الأصول التي يزنون بها الحق من الباطل ويحكمون على أن هذا الدين هو الحق وان هذا الدين هو الباطل وان هؤلاء الاتباع على حق او هؤلاء اتبعوا على باطل بميزان القوة والضعف كما سينصف المساله الاتيه فهؤلاء في هذه المسألة يستدل يستدلون على كون الشيء حقا او باطلا بما كان عليه اقوام هم اقوياء عندهم يعني في نظرهم ولان الحكم بالقوة والضعف حكم النسبي يختلف من شخص الى شخص اخر فهؤلاء يرون أن هؤلاء الاقوام اقوياء عندهم اما لقوه في الفهم والذكاء والعقل كذلك علم بالكتاب كاهل الكتاب مثلا وإما لقوه في المال والجاه والملك هذه هي التي يعنون لها بالقوه فمن كان قويا فيها هنئ يدل على أن معرفته للحق اقوى من من غيره وكانت اصابته للحق اكثر من من غيره فالذكي هو دائما يكون على الحق والصاحب الجاه والملك والمال دائما يكون على على حق ولذلك دائما يأتي قول تعالى قال الملاء من قومه مراد بهم الاشراف فالميزان هو ما ذكروه بأنهم يجعلون الفارق بين الحق والباطل هؤلاء الاقوياء الذين هم في في نظرهم وهذه القوة إنما هي متمثله في الفهم والعمل وفي الملك والمال والجاه فهم يجعلون الفارقه بين الحق والباطل هؤلاء الاقوياء فما كان عليه الاقوياء فهو الحق وما كان عليه الضعفاء والفقراء فهو باطل وهذا ميزان لا شك ميزان فاسد في معرفة الحق من الباطل وفي الحكم على كون الدين أو الاتباع انهم على حق او على باطل هذا الميزان الذي جرى عليه أهل الجهلية إنما هو ميزان باطل فاسد وعليه لا يقرر بأن من كان على قوة فهو على حق ومن كان ضعيفا فهو على باطل نقول هذا ميزان ميزان فإن الله عز وجل أخبر عن الامم الكافره السابقة أنها كانت قوية في ملكها ومالها وجاهها وعندهم من العلم والفهم والذكاء الكثير والكثير لكن هل نفعهم ذلك في نجاتهم في الدنيا كذلك في الاخره الجواب لنا لكن لم ينفعهم ذلك لما كفروا بل كانوا على الباطل بل كانوا على على الباطل ولذلك لما قال من قال وقالوا من أشد منا قوة من أشد منا قوه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوه كذلك جاء قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما واحسن نديا فرد الله تعالى عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم احسن واتاثا وريه وقال جل وعلا اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه ولكن لم تنفعهم هذه القوة وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا وهذا الطغاة لم, لم ينفعهم قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ارمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالوان هذه آيات تدل على أن الامم السابقة كافره الذين أهلكهم الله عز وجل كانوا على قوة في البدن كما انهم كانوا على قوة في الفهم والذكاء كذلك كانوا في على قوة في المال والجاه والملك ولكن لما كفروا ولم يؤمنوا بالله لم تنفعهم تلك القوه سدل المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله ولقد مكنناهم فيما امكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افيدتهم من شيء إذ كانوا يدحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولذلك بين المصنف ان هذه الايه رد الله تعالى بها ذلك الميزان فرد الله عليهم بقوله قال ابن جرير رحمه الله تعالى في الايه يقول تعالى ذكرهم لكفار قريش ولقد مكننا أيها القوم عادا الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا واعطيناهم منها الذي لم نعطكم منها من كثرة الأموال وبسط الأجسام وشده الأبدان ثم قال وقوله وجعلنا لهم سمعا يسمعون به مواعظ ربهم وابصارا يبصرون بها حجج الله وافيده يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم اذا عندهم من الوسائل وسائل العلم والتبصره والذكرى ما جعله الله عز وجل من السمع والبصر والفؤاد فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افدتهم من شيء يقول فلم ينفعهم ما اعطاهم من السمع والبصر والفؤاد اذ لم يستعملوها فيما اوطوا له ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه اذا هذه وسائل وسائل علم لمن انتفع بها سينتفع باذن الله ومن هجرها ولم ينظر فيها نظرا متاملا المتدبر حينئذ لن تنفعه شيئا كما استدل بقوله تعالى مخبرا عن اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنه الله على الكافرين قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وكانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على اعدائهم من المشركين هذا شأن اليهود والنصارى شأن اليهود كانوا يقراون أنه, أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وقد ظنوا انه منهم من جنسهم من بني اسرائيل وكانوا يستفتحون يعني يطلبون الفتح على المشركين بمجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على اعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون انه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد و ارم فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه يعني لما لم ياتي على مزاجهم ولا من جنسهم كفروا به لانه كان من من العرب قال ابو العاليه كانت اليهود تنسنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يعني تنتظر النصر وتستفتح النصر بمرجئ النبي صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وراوا أنه من غيرهم من العرب كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى وهي الايه الثالثه التي استدل بها المصنف وقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعرفونه يعني اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم اخبر تعالى أن علماء اهل الكتاب يعرفون صحه ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده يعرفونه كما يعرفون ابنائهم يعني يعرفون صحة ما جاء به كما يعرف الواحد منهم ولده لا يضيع ولده البتة والعرب كانت تضرب المثل في صحه الشيء بهذا أنه يعرفه كمعرفه ابنه مثلا لانه أعرف به قال القرطبي ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام اتعرف محمدا كما تعرف ولدك لأن الله تعالى اخبر بذلك اتعرف محمدا كما تعرف ولدك قال نعم واكثر واكثر من معرفتي ابنهم نزل الأمين من السماء على الأمين في الارض بنعته فعرفتهم لانه الأمين من السماء يعني جبرائيل عليه السلام واذا كان كذلك حينئذ لا يخطئ يكون الحكم يقينا وإذا كان الحكم يقينا حينئذ صار مفيدا للقطع ولذلك قال نعم واكثر قال ابن كثير قلت وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون ابناءهم من بين ابناء الناس كلهم يعني ليس باعتبار ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فتم مقارنه بين شيئين بين مقارنه ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من كثير يقول هذا يحتمل ان يكون فيه شيء من البعد وإنما يعرفون ابنائهم يعرف ابنه من بين ابناء الناس واذا كان ثم اولاد يلعبون فيعرف ولده من بين ابناء الناس وهذا قد يكون مرادا لكن ظاهر النص العموم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم من بين ابناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من ابناء الناس كلهم اذا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم المراد به معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم انهم يعرفوا أن علماء اليهود يعرفون محمدا أكثر من معرفتهم بابنائهم هم وعلى راي ابن كثير انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم من بين ابناء الناس والأول أبلغ من, من الثاني وحينئذ نكون حمل عليه اولى لاطلاق النص ووجه الاستدلال من الايتين للمساله ان الله تعالى اخبر عن اليهود انهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بعثه فهم اذا اهل علم واهل فهم لأنهم عالموا أنه سيبعث في آخر الزمان نبي وعالموا وصفته وميزوهم من بين الناس فعلم صدقه حينئذ هل نفعهم هذا العلم الجواب لا لانهم لما كفروا حينئذ صار العلم لم يثمر العمل لم يثمر العمل واذا كان العلم لا يثمر العمل حينئذ يكون العلم هباء منثورا فهم اذا اهل علم وفهم ولكن ذلك لم ينفعهم شيئا بدليل كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث واذا كان الأمر كذلك فليس كل من اوتي علما وفهما أنه ينتفع به نعم الامر كذلك ليس كل من اوتي علما وفهما ولو كان علما في الشريعه وفهما في الشريعة أنه ينتفع به ولذلك قال السلف القرآن إما يكون حجه لك أو يكون حجه عليه قد يحفظ القرآن ويكون عالما به بمعاني القران لكنه يكون حجه عليه لا حجه له لأنه ليس كل من اوتي علما وفهما حينئذ ننتفع بالعلم فيثمر العمل فلا يصلح أن يقتدى به لا في اقواله ولا في افعاله فاذا كان كذلك اوتي علما وفهما حينئذ لا يصلح للاقتداء به البتة لانه إنما يقتدى باهل العلم الذين جمعوا بين مزيتين العلم والعمل ولذلك قسم الله عز وجل الطوائف باعتبار العلم والعمل الى ثلاث فمن اقراه في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم يعني الإسلام أو القرآن أو طريق محمد صلى الله عليه وسلم صراط الذين انعمت عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم و والعامل غير المغضوب عليهم هم اليهود وهم ممن اوتوا علما ولم يؤتوا عملا حينئذ هم يعلمون لكنهم لا يعملون بما بما يعلمون حينئذ من كان كذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا علم ولو مساله واحدة لا يشترط فيه ان يكون كامل العلم من علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مساله واحده حكما شرعيا واحده ولم يعمل به عين فيه شبه من من اليهود فيه شبه من من اليهود وللضالين يضلونهم النصارى وهم وهم ممن يعملون لكن بلا بلا علم وكل من عمل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو عملا واحدا دون أن يكون ثم نصيب للدليل من هذا العمل يعني بمزاده عامل بهواه برايه ومتابعه شيخه العصبيه ونحذا لك هينئذ نقول قد عمل بلا بلا علم ففيه شبه من من النصارى ولا نجاة من الطائفتين وطريق الطائفتين إلا بالجمع بين المسالتين العلم والعمل فمن اوتي علما لا يكفي وحده بالثناء عليه والمدح له وإنما لابد أن ننظر في عمله هل طابق عمله علمه عين اذا كان نعم استحق التزكيه استحق أن يوصف بكونه ممن انعم الله عز وجل عليهم في الدنيا والآخرة وان فرط في احدهما بان قام عمله لعل علم حينئذ نقول هذا فيه شبه من النصارى أو هو على حال النصارى هو علم ولم يعمل فهو على حال اليهود فلابد أن يجمع بين العلم والعمل ولذلك لما كانت قريش تستفتي أحبار اليهود يعني هذا ممن وثق قريش وهم اهل الجاهليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك وثق في أهل الكتاب ظنوا انهم على علم وهو العصر فيهم كذلك أن يكون العلم فيهم مثمرا للعمل لكنهم اروا ذلك وكفروا بالله العظيم فكانت قريش السفتي هؤلاء المفتين وهم أحبار اليهود ان نحن اهدى ام محمد أي طائفتين خير مقاما نحن ام محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا بل انتم اهدى سبيلا منه يعني افتاهم بماذا بفتوى قاصمة الظهر وهي أن قريش على دينها وشركها بالله تعالى أهدى سبيلا واقم طريقا من محمد صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى قوله ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب هنا اثبت الله عز وجل العلم لكن اثبات العلم لا يقتضي المدح ولا يقتضي التزكية حتى ننظر في ثمرة العلم انتبه لهذا حينئذ ليس كل من اثني عليه بعلم أو قوة حفظ أو فهم حينئذ لو زكيت شخصا بهذا ففيك شبه من اهل الجاهليه وانما لابد أن يثمر العلم العمل واما الفهم واستقلالا والذكاء استقلالا والحفظ استقلالا وكونه منتسبا للعلم بل محصلا للعلم استقلالا دون نظر في النتيجه نقول هذا لا يحكم عليه بتزكية ولا مدح إلا على طريقتي الجاهليه ويقال هنا مقيل فيما سبق أن الميزان في معرفة الحق من الباطل هو رسول الله يعني ما انزله الله عز وجل من الوحي وليس عندنا طريق لمعرفة ما أراده الله عز وجل من العباد إلا بطريق الرسل فعينئذن العباده التي أمر الله تعالى بها الخلق بل خلق الجن والانس من أجل تحقيق هذه العباده لم يردها الله عز وجل إلى اهواء الناس ولا إلى عقولهم وإنما ردها اليه فقال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بالمفهوم العام للعباده وهي شامله للتوحيد اذا خلقهم لاجل العبادة وأمرهم بالعباده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهل ترك مفهوم العباده الى اذهان العباد بأن ينظر فيما يريده الله عز وجل من قبل انفسهم ام وكله الى رسله لا شك أنه انه ثاني فخلقهم للعباده وأمرهم بالعباده وبين لهم ما اراده وما احبه سواء كان على جهه الايجاب او على جهه الاستحباب وما كرهه منهم سواء كان على جهه التحريم أو على جهه الكراهه وما اباحه لهم تبعا للبراءه الاصليه حينئذ الأحكام الشرعية تكون مردها إلى الكتاب والسنه فلا طريق إلى معرفة الحق الذي جاء الذي اراده الله عز وجل من العباد إلا عن طريق الرسل حينئذ صار الميزان الذي جاء به الانبياء انما هو الكتاب والسنه التي عليها خاتم الانبياء والمرسلين حينئذ الميزان في معرفة الحق من الباطن هو رسل الله فما جاء به فهو الحق وما لم يات به حينئذ قلنا العصر عدم عدم الحق وما عداه فهو باطل ونحن مامرون باتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونهينا عن مخالفته كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا هو الميزان ما جاء به الرسول هو الذي امرنا باتخاذه او بامتثاله وما لهين عنه من جهات الرسول حينئذ وجب الترك والبعد ونذار قال فانتهوا وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب اليم وليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يعرضون عن امره حينئذ لا أمر إلا ما أمر به الشارع ولا نهي الا ما نها عنه الشارع فالدين محصور فيما جاء به الانبياء والمرسلون مع دهم فهو باطل وهذا هو الميزان الذي يجب وزن الناس اشخاصا وعلوما ودولا وافرادا وكتبا وجماعات نحو ذلك انما توزن بهذا الميزان الحق وهو ميزان الشرع فتوزن الأقوال والاعمال بالرسول صلى الله عليه وسلم فما وافق منها قبل وما خالفه فهو مردود على قائله ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد والذي رده من الله عز وجل يعني حكم الله تعالى برده حكم الله تعالى ببطلانه كان عقيده وبفساده كان عقيده وحكم ببطلانه وفساده وعدم صحته ان كان عبادة أو معامله فالذي حكم بكونه مردودا هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته اذا قول مصنف للاستدلال بقوم اعطوا قوا في الافهامه نقول هذا للاستدلال استدلال اهل الجاهليه فمن شابهه حينئذ حكمه حكمهم الاستدلال على كون شيء حقا أو باطلا بقوم هؤلاء القوم لهم أوصاف من أوصافهم وهي التي جعلت حجة لهم في احقاق الحق وابطال الباطن اعطوا قوا جمع قوة في الافهام والاعمال وفي الملك والمال والجاه وهذه الأمور الخمسه هي ميزان القوه عندهم فمن كان كثير المال فهو على حق ومن كان كثير أو كبير الملك وعظيم الملك فهو على حق ومن لم يملك شيئا فهو على باطل ومن لم يكن عنده فلسا فهو على باطل ومن لم يكن ذكيا فهو على باطل هذا ميزان ميزان منحرف قد بين الله عز وجل أن الامم الكافره السابقه كانت على قدر كبير من المال والملك والجاه والمنزله والفهم والذكاء ولكن لما كفروا لم ينفعهم ذلك شيئا البتا المساله الثامنه الاستدلال على بطلان الشيء بانه لم يتبعه الا الضعفاء أو لم يتبعه الا الضعفاء صح التخفيف والتجديد كقوله انؤمن لك واتبعك الارذلون وقوله هؤلاء من الله عليهم من بيننا فرد الله بقوله اليس الله باعلم بالشاكرين هذه المساله كذلك في الميزان الذي يعرف به اهل الجاهليه الحق من من الباطل تب هذه الامور كلها موجودة فيه في هذا الزمان يعني ليست مما اختص به اهل الجاهليه هذه المسائل التي يذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى موجوده في هذه الامه فلا يذهب الذهن دائما اذا قرانا من هذا المسائل الى ابي جهل ولهب ونترك الواقع وما نحن فيه لا اول ما تنزل هذه المسائل إنما تنزل على الواقع الذي نعيشه وليست المساله تتعلق بالتاريخ والقصص ونحو ذلك لا المراد أننا نعرف ما نحن فيه اولا وكذلك الواقع الذي نعيشه هل هذا موجود ام لا نعم موجود هناك من يستدل بكون الضعفاء اتباع للرسل او اتباع للدين بانهم ليسوا على حق وكذلك الميزان في القوه حتى تجد الناس لمن اوتي قوة من الدول الغربيه ونحوها في الصناعات ونحو ذلك والاسلحه قد يحصل في الناس شيء من الرهبه لأن هذا الميزان عنده ولا يفقه ان الله عز وجل اكبر اشد قوه من من هؤلاء حينئذ قد يصير في الناس شيء من, من الضعف الثامنه للاستدلال على بطلان الشيء وفساده بانه اي هذا الشيء لم يتبعه الا الضعفاء هذا في حصر لم يتبعه الا الضعفاء لم حرف نفي وإلا للاثبات هذه المساله تتعلق بنوع من الأدلة التي يحصل بها التمييز عند اهل الجاهليه بين الحق والباطل وهو الاستدلال بحال التابع يعني النظر الى من إلى التابع لأن عندنا امران لان عندنا امرين تابع ومتبوع المتبوع من الرسل والانبياء والتابع اما يكون ضعيفا اما يكون قويا وهذه لازمه للمساله السابقة وهنا الاستدلال بحال التابع من هم اتباع الانبياء في المساله السابقه الاستدلال بالقوه على أن اصحابها على الحق ان وردت القوه بالمفاهيم الخمسه السابقه فاصحابها على حق عكسه ان وردت الضعف في المسائل الخمسه السابقة فاصحابهم على ضعف على على ضعف. الأول على حق والثاني على على ضعف في المساله السابقة الاستدلال بالقوه على أن أصحابها على الحق وهنا يستدلون بالضعف على ان الضعفاء ليسوا على حق بل على باطل لماذا لأن الاشراف وكمله المال والجاه لما تركوا هذا الامر دل على انهم هم العقلاء فلو كان خيرا لسبقوهم اليه لكن كان العكس فدل على أن الضعفاء انما اتبعوا الدين الباطل وان هؤلاء الاشراف انما اتبعوا الدين الحق وهنا يستدلون بالضعف على ان الضعفاء ليسوا على حق فالتابع الضعيف المراد بالتابع الضعيف كالعبيد والموالي والرجال الضعفاء كبار السن والنساء والصبيان والفقراء هذا المراد المراد بالضعفاء فالتابع الضعيف من العبيد والموالي والفقراء والصبيان والشيوخ ونحوهم يدل على ان المتبوع ضعيف وان الدين الذي عليه فاسد بخلاف التابع القوي فإن كان من ذوي الشرف والمكانة والرفعه والسياده والجاه والمال فهو على حق ودين صحيح وهذا من فساد عقولهم وهذا من فساد عقولهم فالقوه والضعف إنما هي من عند الله تعالى بيد الله تعالى هو الذي يجعل هذا ضعيفا وهو الذي يجعل هذا قويا هو الذي يعطي هذا المال ويسلبه المال وهو الذي يعطي الملك ويسلب الملك وهو الذي يعطي الجاه ويسلب الجاه فهذه كلها الموازين انما مرجعها إلى الله تعالى والله عز وجل لا يميز بين الخلق في الأموال والاجساد والاولاد هذه لا تدل على على اصابه الحق بل يعطي من هو كافر بل يعطي من من هو كافر كما سياتي فالقوه والضعف بيد الله تعالى فالضعيف قد يكون على الدين الحق الصحيح وهو ضعيف وهو كذلك والقوي قد يكون على الباطل وهو قوي كما بينا في المسائل السابقة فليس الضعف علامة البطلان البته ومن هنا احتج اهل الجاهليه لما راوا ان اتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام ليسوا من الاقوياء بل من الضعفاء تدل بذلك على بطلان دعوتهم اذا من أصول أهل الجاهليه الاستدلال بكون الاتباع ضعفا لا أقيا على أن دعوة الرسل باطله فردوا ما جاءت به الرسل لانه لم يتبعهم الا الا الضعفاء وسدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقوله تعالى حكاية عن قوم نوح انؤمن لك واتبعك الارذلون تبعك الارذلون وان ابن كثير يقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك ولا نتعاسى في ذلك بهؤلاء الارذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم اراذلون والار سفلة الناس سفله الناس واراذلهم من الحاكه ونحوهم والهمزه هنا للإنكار لا نؤمن لك واتبعك الارذلون هذا إنكار همزه هنا همزه الانكار فهي متضمنه للنفي ان لا نتبعك كما قال ابن كثير يقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك ونتاسف بذلك بهؤلاء الارذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم اراذلون والارذلون سفلة الناس وارذلهم من الحاكه ونحوههم الهمزه الانكار فهم أنكروا أن يكون الحق مع نوح يعني نوح عليه السلام ليس بداعيه حق لماذا ما الدليل على هذا هل نظروا فيما جاء به هل تاملوا هل تفكروا هل نظروا في انفسهم هل اعتبروا بحال من سمق الجواب له وانما نظروا الى التابع وجدوهم ضعفاء وهم اقوياء اذا قالوا ما دام انه لم يتبعك إلا الضعفاء فانت دعوتك على باطل هذا هو الميزان الذي قاسوا به أو ميزوا به بين الحق والباطل هذا يدل على فساد عقولهم هم انكر وان يكون الحق مع نوح عليه السلام لان اتباعه الضعفاء ولم يتبعه اشرف الناس فلو كنت على حق لتبعك الاقوياء والاشراف هذا في قوة القول لو كنت على حق لتبعك الاقوياء والاشراف ولكن لم يتبعك الاقوياء فدل على أنك لست بالاعلاء هكذا المقدمات تكون عندهم ولذلك من مجادلتهم لنوح أنه قال لهم ولا اقول للذين تزري اعينك اعينكم لن ياتيهم الله خيرا هذا يدل على ماذا على انهم اعتقدوا ان هؤلاء الضعفاء ليس فيهم خير البتة وهذا يدل من ماذا من مجادله نوح عليه السلام ولا اقول للذين تزري اعينكم الزراء العين احتقار فهم احتقروا هؤلاء الضعفاء لن ياتيهم الله خيرا فهذا يدل على انهم نفوا الخيريه عن هؤلاء الضعفاء كما استدل المصنف بقوله تعالى حكايه عن مشركي قريش هؤلاء من الله عليهم من بيننا هؤلاء يعني نبي الصحابه تبع النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليهم من بيننا يعني دوننا فمشرك قريش انكروا ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق لماذا لان اتباعه هم الضعفاء قال ابن كثير أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا اليه خيرا ويدعنا لما تركنا الله عز وجل ولم نتبع محمد صلى الله عليه وسلم وإنما اتبعه الموالي والعبيد الضعفاء وكبار الرجال العجائز ونحوه قالوا اذا هو على باطل اذ لو كان خيرا لو كان خيرا ما, ما تركنا الله عز وجل ونحن الاشراف ثم يتبعه هؤلاء الضعفاء العجزة وهذا يدل على خفتي وقولهم وسفه ما هم عليه قال ابن كثير قول هؤلاء من الله عليهم من بيننا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في اول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف الا قليل كما قال قوم نوح لنوح وما نراك الا اتبعك وما نراك تتبعك إلا الذين هم اراذل نبادي الراي الايا وكما ساله ملك الروم ابا سفيان حين ساله عن تلك المسائل فقال له فأشراف الناس يتبعونه ام ضعفاءهم هذا ميزان في معرفة الحق نعم لكن ليس على ما اراده الجاهليون يعني سنة الانبياء أن يتبعهم أول ما يتبعهم هم الضعفاء فدل ذلك على أن دعوتهم حق ليس على ما سار عليه اهل الجاهليه ولذلك اعقل منهم فقال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاءه ضعفاءهم فقال بل ضعفاء ضعفاءهم فقالهم اتباع الرسل اذا اتباع الرسل هم الضعفاء فدل ذلك على أنهم على حق وليس كما ادعى ادعى الجاهليه بأن الضعفاء دليل على بطلان الرساله قل العكس اتباع الرسل والسنه الكونية التي جعلها الله عز وجل ملزمه لدعوته التي ارسل بها الرسل إنما هي في اتباع الضعفاء دون دون غيرهم وانما يتبعه من كان دون الضعفاء يعني غيرهم بعد أن يتبع الضعفاء وليس المراد ان الاقوياء لا يسلمون لا ليس المراد هذا وانما المراد ان اول من يستجيب هم الضعفاء وامما الاقوياء فهذا ان سلموا بذلك فيكون على ذات التاخير فقال بل ضعفاءهم فقال هم أتباع الرسل والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن امن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم وكانوا يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا اي ما كان الله ليهدي هؤلاء الى الخير لو كان ما مسار إليه خيرا ويدعون كقولهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه فرد الله عليهم بقوله اليس الله باعلم بالشاكرين أي أليس هو الله عز وجل اعلم بالشاكرين له باقوالهم وافعالهم وضمائرهم حينئذ يحصل التوفيق فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلى آخر كلامه رحم الله تعالى اليس الله باعلم بالشاكرين يعني باعلم بمن هو ما لي أن يكون محلا للهداية والله اعلم بذلك والحاصل أن العبرة في معرفة الحق من الباطل هو ما جاء به الرسل من عند الله تعالى وليس للقوة ولا للضعف اعتبار في ذلك ومن ذلك قوله تعالى مما يدل على ما سبق قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا من هل الذين تبعوا الرسل أم الذين خالفوا الرسل أي الفريقين يعني الذين كفروا أو المؤمنون خير مقاما واحسن نديا قال ابن كثير يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله, آيات الله ظاهرة الله بينة الحجة واضحة البرهان انهم يصدون ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين امنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطن بأنهم خير مقاما وأحسن نديا أي أحسن منازل وارفع دورا واحسن نديا ندي هو المجلس الذي يجتمع فيه أو مجتمع الرجال للحديث اي ناديهم اعمر واكثر واردا وطارقا حينئذ النظر إلى ماذا إلى القوه وإلى المال وإلى الجاه بأنهم أصحاب انديه مطروقه وبانهم أصحاب أموال وبانهم أصحاب منازل رفيعه اذا رجعوا إلى الميزان السابق الفاسد يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المسابه على باطل كيف نكون نحن بهذه المسابه احسن مقا خير مقاما واحسن ندية ونكون مع ذلك على على باطل واولئك الذين مختفون مستترون في دار الارقم ابن ابي الارقم ونحوها من الدور على الحق كيف هؤلاء مستترون بما هم عليه بما يظنون انه دين ونحن أصحاب المنازل الرفيعه والانديه المطروقه نكون على باطل اذن الميزان ميزان, ميزان فاسد ولهذا رد الله تعالى عليهم شبهتهم فقال وكم اهلكنا قبلهم من قرن اي وكم من امه وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم هم أحسن اثاثا ورؤيا أي كانوا أحسن من هؤلاء اموالا وامتاعه ومناظر واشكالا وعلي بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله خير مقاما فاحسن ندي قال المقام المنزل والندي المجلس والاثاث المتاع والري المنظر ومن هذا قول تعالى حكاية عن قريش انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني محمد ليس بذاك الشرف الذي يرفع بانزال القران من من السماء لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال ابن عباس يعنون أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعتقدون انه هو من من غيرهم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقالوا أي المعترضين على الذي انزله الله تعالى وتقدس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أي هل كان إنزال هذا القرآن؟ على رجل عظيم كبير في اعينهم من القريتين يعنون مكه و... والطائف ارادوا بذلك الوليد من المغيرة وعروه بن المسعود الثقفي وقيل غير ذلك يعني بتسير الرجلين فيه اختلاف بين أهل العلم قال ابن كثير والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان يعني العظماء ولا الاشراف هذا المراد أي رجل شريف من أشراف مكه أو من أشراف الطائف هو الذي يكون اهلا ل أن ينزل عليه القرآن دون محمد الذي يعتبرونه ادنى من, من ذلك ثم قال تعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض أهم يقسمون رحمة ربك أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل والله أعلم حيث يجعل رسالاته فانه لا ينزلها إلا على ازكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم اصلا فدل على أن ذلك اصطفاء إن الله اصفا اذا دل على أن الله تعالى إنما يختار من بني آدم من هو اهل لان يكون محلا لي للرسالة ولولا ان يكون ثم قال تعالى بعد ذلك ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن اعطائنا المال دليل على محبتنا لمن اعطيناه فيرتمع على الكفر لاجل المال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج اي سلالم ودرج من فضه عليها يظهرون أي يصعدون و أبوابا أي اي على ابوابهم وسررا عليها يتكئون أي جميع ذلك يكون فضه وزخرفا أي وذهب انتهى كلامه رحمه الله تعالى ودل ذلك على انه ليس الميزان أن الله تعالى اذا اعطى إنما يكون اعطاؤه له محبة له بل قد يكون امتيلاء فليس كثرة المال علامة على رضا الرب جل وعلا عن العبد وليس كثرة الأولاد ولا الملك علامة على أن الله تعالى اراد بالعبد خيرا هذه قد تكون نعم وقد تكون نقم والنظر حينئذ نكون في النتيجة وبالتعامل مع المال ونحوه فالذي ينفق المال في طاعه الله حينئذ نعلم ان الله تعالى احبه واعطاه هذه النعمه فصرفها فيما اراده الله عز وجل منه وإذا صرفها في غير طاعه الله علمنا انها ليست بنعمه وانما هي نقمة وإن كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين اذا المساله الثامنه للاستدلال على بطلان الشيء وفساده بانه لم يتبعه إلا الضعفاء وقد بين الله عز وجل ان الضعفاء قد يكونوا على الحق على الدين الصحيح وأن الاقوياء قد يكونوا على قد يكونون على الدين الباطل قد ذكر المصنف ايتين ورد الله تعالى عليهم بقول اليس الله بعلما بالشاكرين التاسعة الاقتداء بفتقه العلماء والعباد فاتى بقوله يا أيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبقوله لا تغلوا قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل هذه المساله التاسعة وهي بليه في كل زمان ومكان ان العلماء على قسمين والعباد على قسمين منهم الصالح ومنهم الطالح منهم الذي هو مقرب وحبيب الى الله عز وجل وذلك من جمع بين العلم والعمل وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى انعمت عليهم فالانعام انما يكون بالتوفيق بالعلم ثم يتبعه بعد ذلك بالعمل بالعلم فإن عامل بلا علم حينئذ يكون فاسقا فإن عالم ولم يعمل وخاصة فيما حرم الله أو اوجب الله بان ترك ما اوجبه الله أو ارتكب ما حرم الله حينئذ نكون فاسقا فليس كل عالم يكون على هدى وليس كل عالم ينتفي عنه وصف الفسق البته وكذلك العباد وهنا قرن بين العلماء والعباد أراد به العالم الذي وجد فيه صفه العلم والعباد معابده والذي قد يعبد الله تعالى وقد يكون على علم وقد يكون بدون بلا علم حينئذ قد يكون فاسقا وقد يكون صالحا وكذلك العلماء الاقتداء أي التأسي اذا من صفات أهل الجاهليه التأسي والاقتداء ليس بالعلماء فحسب انما بفسقه العلماء وبفسقه العباد فاتى الله تعالى بما بما ذكره بفسقه العلماء والعباد يعني بهم رؤسائهم من الساده وكذلك من أهل الكتاب الاحبار والرهبان كما ذكر الايه التي تدل على ذلك وقال فاتى الله فأتى بقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا ما عليه اهل الجاهليه لانهم كانوا يقتدون بأهل الكتاب يا أيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى الأحبار من اليهود والرهبان من من النصارى ويدل على أن الأحبار هم علماء اليهود قوله تعالى لولا ينهاههم ربانيون والأحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لا ينهاهم الربانيون والاحبار والرهبان عباد النصارى وعلماءهم ما يسمى بالقسيسين قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا رهبانهم العباد والقسيس هو, هو العالم قال ابن كثير في تفسير هذه الايه السابقه والمقصود من هذا النداء الذي أراده الله عز وجل مخاطبه المؤمنين يا ايها الذين امنوا إن كثيرا من الاحبار من علماء اليهود والرهبان من عباد كثير وليس بالقليل لا ياكلون اموال الناس بالباطل اذا أكل اموال الناس بالباطل حرام وكبيره من الكبائر في كل ملة من الملل يعني ما جاء نبي الا وحرم أكل اموال الناس بالباطل وهؤلاء علماء وياكلون اموال الناس بالباطل اذا فسقا ويصدون عن سبيل الله هذه كبيرة أخرى حينئذ نكون فاسقا فالذي يصد عن الحق قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حينئذ نكون فاسقة فقد جمع بين مزيتين وصفاتين أخذنا منهما ان هؤلاء الأحبار والرهبان انما هم فاسقه وقد اقتدى بهم من اقتدى حينئذ نكون مقتديا بهؤلاء قال ابن كثير المقصود التحذير من علماء السوء تحذير من علماء السوء وهذا مما ينتبا له وان كانت النفوس قد لا تقوى على أن تصف عالما بانه عالم سوء او بانه فاسق لانه قد يقع في نفسه أنه قد اوتي علما فيستدل بالعلم على الحق لا ليس كل من اوتي علما وحفظا وفهما وإن حفظ ما حفظ أو وصل إلى المنازل ما وصل لا يلزم من ذلك ان يكون مطيعا لربي لا يرز من ذلك الا ينف عنه وصف الضلال أو وصف البدعه أو وصف الفسق بل قد يكون عالما معتدعا وقد يكون عالما ضالا بل قد يكون عالما ويرتد عن الإسلام والعياده بالله لماذا لانه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ومجرد التزكية بإيتاء العلم بالنظر إلى العلم والمحفوظ وما تلقاه عن اهل العلم نقول هذا الحكم فيه شبه من الجاهليين لأن الذي يقف مع العلم والحظ والفهم دون نظر إلى النتيجه هو على طريقة اهل الجاهليه انتبه لي لهذا حينئذ يقوى في نفسك أنه لا مانع أن يوصف عالم بانه عالم سو او يوصف داعيه بانه داعيه ضلاله او انه فاسق او انه متدعي لماذا لانه لا يلزم من ثبوت العلم نفي ذلك الوصف الذي ذكرناه قال ابن كثير والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان ابن عيينة من فسد من علماءنا يعني علماء الإسلام من علماء الاسلام هذا في عهد سفيان كيف به في زماننا هذا الذي يبيع الفتاوى بيع من اجل ماذا من أجل الأموال من فسد من علماءنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من من النصارى اذا قد يكون عالما من علماء هذه الامه يؤتى علما ولا ينظر إلى عمله لأن النظر هنا يكون إلى العلم ومع ذلك فهو فاسد ومع ذلك فهو مرتكب لناقض من نواقض الإسلام ومع ذلك فهو مبتدع ولذلك نحن قل الجهميه والمعتزله والما تريدية وقل الافاضيه وقل في الرافضه وقل ما شئت من الطوائف والفرق هؤلاء لهم علماء أم لا لهم علماء لكن منهم الكفار ومنهم الممتدعون ومنهم من دون ذلك ومع ذلك حكمنا عليهم بكونهم بكونهم علماء من فسد من علماءنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى فاحذروا يا طلاب العلم وبالحديث الصحيح لتركبوننا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَلِقْذَةٍ بِالْقُذْذَةِ قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ وَالْحَاصِلُ التَّحْذِيرُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى يأكلون أموال الناس بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عن سبيل الله وَذَلِكَ أنهم يأكلون الدنيا بِالدِّينِ يَعْنِي يَبِيعُونَ الدِّينَ من أَجْلِ مَالٍ من اجل الدنيا وكذلك مناصبهم ومرياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك ويصدون عن سبيل الله اي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل يعني قد يزورون على الناس بأن هذا الدين هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الفسق الان ممن يجمع الرخص ويتتبع الرخص ثم يجمعه في كتاب ويجعله للناس قال هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين اليسر وهذه هي السماحه وهذه الحنفيه السمحه التي انزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وهي إنما قائمة على تتبع الرخص وليست قائمة على الدليل نقول هذا من التلبيس على الناس وهذا لا يسير عليه الا فسقة الدعاه واهل العنف ويظهرون لمن اتبعه من الجهله انهم يدعون الى الخير وليس كما يزعمون بل هم دعاه الى النار ويوم القيامة لا لا ينصرون فليس كل عالم من يكون على هدى وليس كل داعيه يكون على هدى بل لابد من النظر في النتيجه ولابد من وضعه هو بجسمه بدمه وشحمه ولحمه وقوله وفعل وتركه في ميزان أو على ميزان الشريعه كتاب السنه فما وافق الكتاب والسنه اينا اذا قبل منه ومخالف رد عليه ويأخذ الحكم الذي يستحقه من كفر أو بدعه أو فسق فاخبر تعالى هذه الايه السابقه بفسق كثير من الأحبار والرهبان بل شهد عليهم بذلك ودل ذلك على دل على ذلك بأمرين الاول أكل اموال الناس بالباطل وعلم انه كبيرة من الكبائر والثاني صد عن سبيل الله وكلاهما مفسق وشهاده الله تعالى عليهم بذلك تستلزم النهي عن الاقتداء بهم كما سبق أن ذلك يتضمن النهي عن التشبه بهم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى واستدل المصنف أيضا بقول الله تعالى لا تغلوا في دينكم يعني قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ان الغلو هو مجاوزة الحد وبالشرع هو مجاوزة الحد المشروع لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من امرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الالهيه لا شك انهم مامرون بتعظيم عيسى عليه السلام لكن هذا له حد عيسى بشر هنا إثبات الرسالة له لا يستلزم رفعه عن مقامه إلى مقام الربوبيه والالهيه فان رفعوه حينئذ جاوزوا به الحد الماذون به شرعا وهم آمرون بماذا بتعظيمه واجلاله وتقديره وكل الرسل انما يعظمون العظمه التي يستحقونها فهم بشر لكن لا يرفعون إلى مقام الربوبيه والالهيه ولا تطروا من امرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوه الى مقام اللهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الانبياء عليه السلام فجعلتموه الهًا من دون الله وما ذاك الا لاقتداءكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أي وخرجوا عن طريق الاستقامه والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم لان الغلو الذي وقع في الدين بغير غير الحق إنما كان بمتابعه الشيوخ الذين افتوهم بذلك ولذلك قالوا لا تتبعوا هذا نهي عن اتباع اهواء قوم وهم علماؤهم وشيوخهم واسلافهم اضل من قبله يعني في أنفسه ففسق واضل كثيرا يعني اضل غيرهم لأن الضال من العلماء هذا فتنه على الناس لان الناس ينظرون اليه بنظر الثقه وانه محل للعلم والعمل هذا نظر العام قاصر حينذي نكون فتنه في نفسه ضل نفسه باتباع غير الحق واتباع الباطل والهوى وكذلك أثر في الناس فاقتدوا به وهو من الفسقه الذين لا يستحقون المتابعة والاقتداء واوجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى نهى أهل الكتاب عن اتباع اسلافهم الذين وصف حالهم بقوله قد ضلوا من قبل فافاد الإخبار بفسقهم لانه ضل والضلال هو الفسق هو بعينه واضلوا كثيرا هو اضلوا كثيرا اي زياده على ضلالهم اضلوا مع ذلك غيرهم فثبت انهم انهم فسقه ومن اتصف بذلك فينهى عن الاقتداء بهم بل الفسخ معلوم انه الخروج عن عن الطاعه خروج عن عن الطاعه وتم ايات اخرى تدل على هذا المقصود وهو أن من اهل الجاهليه يقتدون بالفسقة كما في قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا يعني صيروهم ماذا أرباب يعني يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فاتبعوهم بذلك وصاروا اربابه وجاء في الحديث اليس اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه وقد كان من حال قريش كذلك الاقتداء بالفسقه كاقتداءها باليهود في عدم الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مر معنا فيما سبق سالوا اليهود أن يحكم بين دينه ودين محمد صلى الله عليه وسلم وقبول حكم في ذلك ما جاء في بيان سبب نزول قول تعالى ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الايه السابقة التي مرت في المساله السابقة وقد بين الله تعالى عاقبه ذلك لاقتداء في الاخره من اقتدى بالفسقه في الدنيا ماله في الآخرة أن يحشر معهم وانهم يتبرؤون منهم بالاخره حيث قال تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا ساطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل وقال حتى اذا داركوا فيها جميعا حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار اذا دعوا عليهم ب المضاعفة من من العذاب وقال تعالى اتبرأ الذين اتبع من الذين اتبعوا اذان البراءه هم يفرحون بمتابعاتهم في الدنيا ويريدون كثرة الناس والمتابعين لذلك ولكن في الاخره إنما يحصل عكس ما يكون في الدنيا اتبرأ الذين اتبع من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وهذا جزاء من اقتدى بالفسقة من العلماء والعباد وامما من هم الذين يقتدى بهم فهم الانبياء والرسل واتباعهم علماء راسخون الذين جمعوا بين العلم والعمل هم حل الاتباع وأما من عداهم فلا ولذلك الاقتداء قد يكون اقتداء بحق وذلك الاقتداء بالرسل والانبياء واتباعهم واتباعهمباحسان وقد يكون مذموما وذلك باتباع من لم يكن اهلا للاتباع قال الله عز وجل بعد ذكر الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي امره بالاقتداء وقال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنة في ابراهيم والذين معه الانبياء والرسل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال الذين اتبعوهم باحسان اذا الاقتداء المحمود إنما يكون اقتداء بالرسل والانبياء وبمن ورث ما جاء به الانبياء والمرسلون العاشره الاستدلال على بطلان الدين بقلة افهام اهله وعدم حفظهم وفي بعض النسخ وعدم حذقهم كقولهم باد الرأي أي مما يستدل به أهل الجاهليه على بطلان الحق بكون اهله قليل الفهم يعني ليس عندهم فهم اغبياء حشويه ونحو ذلك مما يذكر في نسبه أهل الحق بهذه الالفاظ والالقاب ولذلك من عاده اهل الباطر انهم لابد أن ينشئوا لقبا من أجل أن يكون مفاده الذم للطائفه المنصوره ولاهل سنه والجماعه ولذلك تجد كل الطوائف المخالفه خارج عن السنة أو الخارج عن المله انما تصف أهل الحق اهل السنة والجماعه بالالقاب وما اكثر تلك الالقاب التي جعلوها للتنفير عن مذهبي اهل الحق وهنا يستدلون على بطلان الحق بكون اهله قليل الفهم لا حيلقه عندهم ولا ذكاء بل ما يقابل ذلك من الجنون والطيش والسفه وقد ذكر الله تعالى عن قوم نوح قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا باديا الرأي وما نرى وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديا الرعي اي ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا كالباعه والحاكه يعني اصحاب الخياطه واشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تروم منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم اجابوك ولذلك قالوا باد الرأي يعني اول الراي بمجرد الدعوه قبيله دون تروي ودون تفكير ودون تدبر وهذا طعن في في فهمه وعقولهم بانهم لا يفقهون وبانهم لا يدرون ما دعوا اليه بل بمجرد ما دعوتهم اجابوك فتبعوك باد الرأي أي في اول باد الرأي أي من اول مره اي من اول مرة ولذلك قال هناك في المفردات بادئ الراي اي ما يبدا من الراي وهو الرأي الفطير وقرئ وقرئ باديا بدون همزه أي الذي يظهر من الراي ولم يروى فيه ولم يروى فيه والدليل على انه مستدل بذلك على البطلان قولهم في آخر معارضتهم بل نظنكم كاذبين بادئ الراي اذا ليس عندكم تروي ولا في ثم قاربن نظنكم كاذبين يدل على انكم يتهمونهم في رايهم وحكى الله تعالى عن قوم عاد أنهم قالوا لنبيهم هود عليه السلام لما أمرهم بعباده الله وحده ونبذ ما يعبد من دون الله وما سار عليه الاباء والاجداد انا لنراك في سفهه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين والسفه في العصر وخفة العقل سفه سعمل في خفة النفس لنقصان العقل وفي الامور الدنيويه والاخرويه وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسو اي اصابتك في عقلك بخبل وجنون فاتهموا هودا عليه السلام وفرعون يقول إن رسولكم الذي ارسل اليكم لما جنون اذا لابد من وصف بهذا الوصف من أجل التنفير وقريش قالت انا لتالك الهتنا لشاعر مجنون لشاعر مجنون والمنافقون قالوا انؤمن كما آمن السفهاء لشاعر مجنون والمنافقون قالوا انؤمن كما آمن السفهاء وابطل الشرع حجتهم واثبت ان من لم يتبع الحق وما جاءت به الرسل هو حق بهذه الاوصاف بالجنون والسفه والخبل ونحو ذلك ما قال تعالى انهم قالوا ذلك في في الاخره وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد لو كنا نسمع سمع إجابة سمع امتثال أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد وقال سبحانه ولقد درانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اذا هذه المسألة اراد بها المصنف أن أهل الجاهليه يطعنون في أهل الحق بأنهم ليسوا على افهام وليس عندهم من الحفظ والحق ما يكون اهلا لتزكيتهم باتباع الانبياء للاستدلال على بطلان وفساد الدين بقله افهام اهله افهام جمع فهم والفهم هيئه للانسان بها يتحقق معان ما يحسن يقال فهمت كلام وعدم حفظهم وفي بعض النسخ كما ذكرنا عدم حفظهم عدم حفظهم الحفظ يقال تاره كما قال في المفردات لهيئه النفس التي بها يثبت ما يؤدي الى الفهم وتاره يقال لضبط في النفس ويضاده النسيان وتاره لاستعمال تلك القوة فيقال حافظت كذا حفظا والتحفظ قيل هو قله العقل هذا مناسب ل بعض النسخ والتحفظ قيل وقلة قله العقل وحقيقته انما هو تكلف الحفظ لضعف القوة الحافظة ولما كانت تلك القوه من أسباب العقل توسع في تفسيرها كما ترى انتهى من من المفردات واما على قوله وعدم حذقهم يقال حذاق فلان في وفيه حذقا اوغل في ممارسته حتى مهر فيه فهو حالق ويجمع على حذاق الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن انتم الا بشر مثلنا ثانية عشرة عشر انكال القياس الصحيح والجامع لهذا يعني مساله اخيره وما قبله عدم فهم الجامع والفارق لا شك ان القياس امر فطري قياس مركوز في, في الفطر السليمه حينئذ يستعمله الإنسان في, في نفسه وفي معاشه وفي ما ياتيه ويذر واهل الجاهليه لهم نصيب مع القياس يعني لهم نصيب في استعمال القياس لكن لما كان القياس منه صحيح ومنه فاسد وقد يصيب الناظر في ترتيب المقدمات قد يخطئ حينئذ إذا اخطا فيكون مستدلا بالقياس الفاسد وان اصاب حينئذ نكون مستدلا بالقياس الصحيح فبين المصنف في هذه المساله مسالتين حال اهل الشرك اهل الجاهليه مع القياس انهم لا يفرقون بين القياس الصحيح والقياس الفاسد فاخذوا بالثاني الذي هو القياس الفاسد ضانين صحته وانكروا الاول ضانين فساده وابو وهذا يقع حتى عند رباب العلم من الفقهاء وغيره قد يستعمل القياس يظنه صحيحا فيثبت به حكم شرعي ظاناا بصحته وقد يرد قياسا صحيحا ظاناا أنه لم تتوفر فيه أركان القياس أو تخلف منه شرط من شروط صحه القياس اذا هم عكسوا القضيه فاخذوا بالقياس الفاسد وردوا القياس الصحيح ولنا امثله حكاها الله عز وجل عنهم تدل على خفة عقولهم وعدم فهمهم وانهم يفرقون بين المتماثلات ويساوون بين المختلفات والقياس هو الحاق فرع باصل في حكم لجامع بينهما هذا حقيقة القياس تفصيله موجود في كتب الاصول فاذا اختل ركن من هذه الأركان الأربعة الحاق فرع باصل في حكم لجامع بينهم اربعه أركان إذا اختل ركن من اركانه أو فقد شرط من شروطه لان كل ركن له شروط فهو قياس فاسد فهو قياس فلا بد من اجتماع هذه الأركان الاربعه ولابد من تحقق شروط هذه الاركان فاذا اجتمعت حينئذ القياس صحيح ان تخلف ركن او وردت الاركان ولكن تخلف شرط صحة بعض الاركان فالقياس يعتبر فاسدا فلا يصح الاستدلال بالقياس الفاسد لكونه لم يستجمع اركانه وشروطهم ومن سمى الجاهليه واهلها استدلالهم بهذا القياس الفاسد ونص المصنف على أن السبب عدم التفريق بين القياسين هو عدم فهم العلل ولذلك قال ماذا قال والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع يعني الذي ينبني عليه القياس الصحيح والفارق الذي لا يصح معه القياس لان تم جمع وتم افتراق تم جمع بين متماثلين لابد من وصف يدل على الجمع وهم لم يفهموه فانكروا القياس الصحيح أو جمع بين مختلفين لعله أو وصف يظنون أنه وصف جامع وليس الامر كذلك بل ثم فارق بين بين الامرين ونص المصنف على أن سبب عدم التفريق بين القياسين هو عدم فهم الجامع والفارق أي عدم فهمهم العله فهما صحيحا اذ من اركان القياس الجامع تماما في الحد لجامع بينهما أي لا بد من عله ووصف يجمع به بين العاصل والفرع في في الحكم فاذا انتفت العله بطل القياس إذا انتبهت العله بطل القياس واستدل المصنف على استدلال اهل الجاهليه بالقياس الفاسد بقوله تعالى انهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا هذا قياس إن أنتم أيها الرسل والانبياء إلا بشر مثل هذا قياس جعلوا انفسهم اصلا والانبياء فرعا والجامع البشريه في كل والنتيجه أنه لا يمكن ان تكون رسل لأن البشرية لا تجمع الرساله وانما لو اراد الله عز وجل أن يبعث رسولا لانزل ملائكه هذه القاعدة او الاصل الذي بنوا عليه حينئذ لما كنتم بشرا هذا اصل يلزم منه انتفاء الرساله ودل على ماذا على أنهم قاسوا قياسا فاسدا جعلوا انفسهم اصلا والانبياء فرعا والجامع البشرية في كل والحكم هو عدم صحه رسالته لأنهم بشر فلا تصح انهم يدعوه او لا يصح أن يدعوه الرساله أنتم كذلك مثلنا اذا الحكم يستصحف عليكم كما هو الشان في حالنا ونسوا الفارقه بين الرسل مع كونهم بشرا وبينهم هم مع كونهم بشرا وهو ما نث الله عز وجل عليه على لسان الانبياء إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالالحاء اذا نحن بشر لكننا لسنا ككل البشر اذ البشر نوعان بشر من الله عليهم بالالحاء والوحي وبشر لم يمن الله عليهم بالوحي وانتم قسم بشرا على بشر بشر غير مقيد ببشر مقيد اذا ساويت بين متفرقي إذ لا يستوي البشر الذي اوحي الله عز وجل إليه بالرساله مع البشر الذي لم يوحى اليهم اذا ثم فارق بينهما فلم يدرك هذا الفارق ونظروا إلى اصل البشرية ولم ينظروا إلى القيد الذي جاء في النص الساده وهذا يدل على ماذا على فساد عقولهم ونسوا الفارق وهو ما نص عليه رب على رسال الانبياء نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وهذا فارق مؤثر في القياس بل هو مانع من القياس مانع من من القياس فالله تعالى يمتن على من يشاء من عباده بالايحاء اليهم فهم بشر يوحي إليهم وفرق بين بشر يوحي اليه وبشر لا يوحي إليه فعدم فهمهم لذلك الفارق ادى الى هذا الى هذا القياس الفاسق وهذا قول الامم السابقه الكافره فقوم نوح قالوا عنه ما هذا الا بشر مثلكم وقوم هود وقوم عاد قالوا عن هود ما هذا الا بشر مثلكم أي في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه ووصفوه بذلك مبالغة في وضع رتبتهم وحطه عن منصب النبوه ولذلك قالوا ولو شاء الله لانزل ملائكه اذا لو كان ثم رسول إنما يكون من من الجنس الملك لا من الجنس البشري وهذا بيان لعدم رساله البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه الصلاة والسلام أي ولو شاء الله تعالى إرسال الرسل لارسل رسلا من الملائكه وانما قيد لانزل لأن إرسال الملائكه لا يكون إلا بطريق الإنزال وهذا يدل على فساد عقولهم كما ذكرنا لان القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم هذا القياس الصحيح لو أراد الله عز وجل أن يرسل رسولا إلى الملائكه لكان القياس الصحيح والحكمه تقتضي أن يرسل ملكا يعني من جنسهم واذا اراد ان يرسل الى بشر حينئذ كان القياس الصحيح والحكمه تقتضي أن يرسل بشرا هذا الأصر أن يكون الرسول من جنس المرسل اليهم وهم تركوا القياس الصحيح وانكروا وذهبوا إلى القياس الباطل السالف لان القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثله من أجل أن يبين لهم قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشي كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول نعم انتم طالبتم ان يكون الرسول من الملائكه لو كان الارض لا يمشي عليها إلا ملائكه لكانت الحجه أو المطالبه صحيحة لكن لما كان الذي يمشي على الارض ليس من الملائكه بل من البشر لاقتضى القياس الصحيح ان يكون الرسول من من جنس البشر هذا هو القياس الصحيح فهم أنكروا أن يكون الرسول بشرا اين يكون هذا انكارا للقياس الصحيح وطالبوا بأن يكون من ملك لا من بشر اذا أنكروا او اثبت القياس الفاسد فالرسول يكون من جنس الرسل إليهم من أجل تبلغ رساله هذا القياس الصحيح الذي تقتضيه الحكمه والفطر السليمة وأول من قاس وجعل هذه الحجة قياسا فاسدا تمسك بها اتباعه على ملته ومن اخطا الطريق هو ابليس حيث قال انا خير منه قال نفسه على آدم ادم خلق من طين وهو خلق من نار قال النار هذه افيد للناس يعني فوائدها اعظم والطين كسمي طين تراب اذا فوائده أقل قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ابن عباس اول من قاس ابليس فاخطا القياس قاس أصل خلقته النارية باصل خلقه آدم الطينيه وفضل نفسه على آدم بسبب نتائجه هذا القياس ويرى ان نار خير من من التراب العكس هو الصحيح العكس هو الصحيح ثم على هذا اوداك لا نظر لعقله الله عز وجل يخلق كما وربك يخلق ما يشاء ويختار خلقوا من طين خلقوا من نار ما اراده الله عز وجل هو الذي يصار اليه ومن اقيسه المشركين الفاسده كما مر معنا مرارا قياسهم الشفاعة عند الله تعالى على الشفاعه عند المخلوقين كما سبق معنا من ملوك الارض قاسوا الله عز وجل ملك الملوك على ملوك الارض والملوك الأرض ما تدخل هكذا مباشره لابد من واسطه مس كذلك لذلك حاجه عند ملك ولم يكن بينك وبينه صله حينئذ لابد من يتوسط لك إليه قال الله عز وجل نحن مذنبون والله ملك الملوك إذا لابد من واسطه وهم اوليائه احبابه الذين هم اقرب إليه منا اذا كما أنه بالحاشيه يستدل أو يتوسط إلى الوصول الى ملوك الارض قالوا كذلك ملك الملوك هذا قياس فاسد وقياس صفات الله تعالى على صفات خلقه والجهميه والمعتزله انما ساروا على هذا وكذلك في الاحكام كقياسهم الميتة حذف انفها على المذكات بجمع ما يشتركان فيه من ازهاق الروح وهذا بسبب الادميين وهذا بفعل الله وقياسهم البيع على الربا بجمع ما يشتريكان فيه من المعاوضه المالية ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وانكروا القياس الصحيح كما نص عليه في المساله عشرة ومن ذلك إنكارهم قياس اعادتهم مرة أخرى على خلقهم الأول كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيده منهم من ينكر البعث منهم من ينكر البعث حينئذ ابتداء الخلق اشد من كونه يعيدهم مره اخرى كان القياس يقتضي ماذا الذي خلقهم اول مرة لم يكن على مثال سابق هو على اعادتهم فالقدره على اعادتهم اهول من القدرة على ابتداء خلقه وهذا قياس واضح بين جلي لكن نقول فسد كما بدانا اول خلق نعيده وقال تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموت ومن كان قياس صحيح انكر قياس قدره الله تعالى على اعاده الانسان بعد موته على قدرته على خلق السماوات والأرض قال تعالى اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير وكذلك إنكار قياس عادة الأموات على احياء الأرض الميته كما قال تعالى إن الذي احياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قديم ومن جميل ما ذكره بعض الشراح أن الله تعالى جمع في آية واحدة بين الامرين يعني الاحتجاج الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح في ايه واحده وهي قول تعالى وضرب لنا مثل وهذا قياس فاسد ضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذا قياس صحيح نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فالقياس الفاسد هو ضربه المثل بالعظم الذي قد رم وانكاره القياس الصحيح هو انكاره خلقه اول مره فليست الاعاده مرة أخرى باعظم من ابتداء الخلق على غير مثال سابق والمخالفه هنا جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم شرعنا بابطال القياس الفاسد القياس من حيث هو صحيح ثابت لكنه إن اختل منه ركن من أركانه أو لم يتحق فيه شرط من شروط اركانه حينئذ صار فاسدا واذا كان فاسدا لم يكن القياس الذي أذن الله تعالى لي الاستدلال به لان القياس حجة تثبت به الأحكام الشرعية فرعيا واذا كان كذلك حينئذ لا يكون حجة الا ما أذن الله عز وجل به فاذا كان كذلك فمنه صحيح ومنه فاسد فما كان صحيح هو الذي عناه الله عز وجل باذن به وما لم يكن كذلك حينئذ اغطله وامر بالاعتبار كما قال تعالى فاعتبر يا اولي الابصار وقال إن في ذلك لعبره لاولي الابصار والاعتبار هو القياس كما قال اهل الاصول في هذا الموضع حينئذ نقول ابطل الله تعالى القياس الفاسد وانه لا يصح ولا يحل الاستدلال به البته كذلك أمر وشرع وأذن باستعمال القياس الصحيح ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كل تشبيه وضرب مثل في القرآن هو دليل على صحة القياس أنه حجه وكم وكم في القرآن من الامثله وكم وكم في القرآن من التشبيه وجاء بنصوص الوحيين اقيسه صحيحة كثيرة اذا الحادية 11 الاستدلال بالقياس الفاسد فقولهم ان انتم الا بشر مثلنا فمن استدل بقياس فاسد سواء كان في باب المعتقد أو كان في باب الاحكام حينئذ يكون حال حال اولئك الاقوام اما ان كان مجتهدا ولم يتبين له الخطا هذا يكون اجتهادا يعذر فيه صاحبه 12 ان كان القياس الصحيح والجامع لهذا الانكار وما قبله وهو لاستدلال القياس الفاسد عدم فهم الجامع والفارق الجامع الواصل الذي يجمع بين الامرين والفارق الذي لا يصح معه القياس ثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين تقوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهذه المساله مساله عظيمه ولذلك بوب لها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بباب يحتاج إلى شرح واطاله كلام فيه لكن محله كما ذكرنا فيما يذكر في شرح كتاب التوحيد الغلو لغة تجاوز الحد كذا في المفردات والمراد به هنا مجاوزه الحد المشروع فاهل الجاهليه تجاوزوا الحد المشروع الذي كان يجب أن يقفوا عنده في تعظيم العلماء والصالحين لا شك ان الانبياء معظمون والرسل معظمون والانبياء والصالحون لهم حق من العظمة ولهم حق من الاحترام والإجلال والتقدير لكن لا يرفعون فوق قدرهم البتة وإنما ينزلون منازلهم فالنبي والرسول يبقى بشرا ولا يرفع إلى مرتبة الربوبيه والالهيه وكذلك العلماء لا يرفعون إلى مرتبة الانبياء في الاحتجاج باقوالهم وإنما يحتج لاقوالهم لا باقوالهم فإذا احتججت باقوالهم رفعتهم مغالوت فيهم واوصلتهم الى درجة الانبياء لانه لا حجه الا في قول الانبياء والرسل سواء كان عن الله عز وجل او كان من, من كلامه حينئذ إذا تجاوزت الحد في العالم واجعلت قوله حجه يعني لم تنظر في دليله وانما بمجرد قوله رفعته عن قدره وهذا يعتبر من من الغلو وهم من البدع التي انكرها أهل العلم اذا تجاوزوا الحد المشروع الذي كان يجب أن يقفوا عنده في تعظيم العلماء والصالحين فرفعوهم عن قدرهم إلى أن جعلوهم اربابا مع الله وعبدوهم من دون الله ان صار عبد عيسى عليه السلام من دون الله عز وجل والرافض عبد عليا من دون الله تعالى حين اجد الرفع واقداره الانبياء والصالحين إلى مرتبة الالهيه كما غلت اليهود في عزير وقالوا هو ابن الله وغلت النصارى ورفع عيسى عن قدره من البشرية والرساله إلى الألوهية وقالوا هو ابن الله وقول المصنف هنا تخصيص بالعلماء والصالحين فيه تنبيه على أن من دونهم من باب اولى واحرى يعني إذا كان الغلو في العلماء من صفات اهل الجاهليه فالغلو في أهل الفسق والمجون من الممثلين والم باب اولى واحره فكيف يكون اذا كان الغلو في العلماء وهم الاصل في الاقتداء والمراد هنا العلماء الصالحون إذا كان الغلو في العالم الصالح الراسخ في العلم يعتبر غلو مذموما رفعت عن قدره فكيف باهل الفسق والمجون فالتخصيص هنا بالصالحين والعلماء مراد التنبيه على من هو دونهم لأن الاغتناء الافتتان بالعلماء والصالحين أعظم من الافتتان بغيرهم وتدل المصنف هنا على النهي عن الغلو بالصالحين والعلماء بقول تعالى يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلو لا نهيا حينئذ يكون النهي هنا ل للتحريم فالغلو محرم لما لما ذكر لا تغلو هنا أطلق الغلو يعني متعلق الغلو قد يكون نبيا قد يكون عالمة قد يكون صالحا قد يكون دون ذلك اطلق حينئذ نكون مفيدا للعموم لا تغلو أطلق وصف الغلو من حيث هو حينئذ نكون عاما فالعموم من جهتين الغلو وان قل فضلا عن ان يكون كثيرا حينئذ نهى عنه بقول لا تغلو لانه نكرا في السياق النهي عنيل العم متعلق الغلو تغلو بمن أطلقه ما معينه يعني لا تغلو بالانبياء ولا بالرسل ولا بالعلماء ولا بالصالحين ولا بمن دونهم من اهل زمانهم اذا اللفظ يشمل جميع انواع الغلو سواء ان تعلق بالاعتقاد أو بالعمل وسواء كان متعلق الغلو العلماء أو الصالحين أو غيرهم وقال تعالى مبينا ما قد يترتب على الغلو قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كفروا ها اذا الغلو فاوقعهم الغلو في الكفر وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وذلك قولهم بافواههم يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وقوم نوح غلوا بالصالحين وصوروا صورا والتمثيل ثم عبدوها من دون الله كما هو معلوم من محله فرفعوها إلى مرتبة الالهيه فقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخاصله الجاهليه فقال اياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوب في الدين فنهى عنه وبين انه سبب هلاك الامم السابقه وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني ولطره هو الغلو في المدح لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد الله إنما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اذا الغلو في الصالحين في العلماء والصالحين كقولي يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق اعتبروا من سيمه اهل الجاهليه اينادي نكون الغلو في المعاصرين كذلك فالحكم هو هو كذلك في الاحزاب والجماعات نحويه الرابعه عشر الاخيره ان كل ما تقدم مبني على قاعده وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل يتبعون الهوى الهوى ميل النفس إلى الشهوه ويقال ذلك للناس المائله إلى الشهوه وقيل سمي بذلك لانه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهيه وفي الاخره الى الهاويه قد عظم الله تعالى ذمه اتباع الهوى فقال الا رايت من اتخذ الهواه الهوا وقال ولا تتبع الهوى واتبع هواه وقال ولاين اتبعت اهواهم فانما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غير هوى الاخر يعني تعدد ولا تتبع اهواهم اذا الاهواء متعددة ثم هو كل واحد لا يتناهى لا ينتهي فاذا ان اتبعوا نهاية نهايه الضلال والحيره قال تعالى ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اذا فيتبعون الهوى والظن معلوم من الظن انه اسم لما يحصل عن اماره ومتى قوية ادت إلى العلم ومتى ضعفت لم يتجاوز حد التوهم والظن في كثير من الأمور مذموم وما يتبع اكثرهم إلا ظنا قال هنا كل ما تقدم من المسائل مبني على قاعده عندهم عند اهل الجاهليه هي النفي والإثبات الإثبات لما نفاه الله والنفي لما أراده الله عز وجل الله التوحيد ونفى الشرك ماذا صنعوا عكسوا اثبتوا الشرك ونفوا التوحيد وقل كذلك في سائر الأمور اذا كل ما تقدم من المسائل عن خصائص اهل الجاهليه انما هي مبنية على قاعده النفي والاثبات فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما اثبته الله فأثبت الله التوحيد ونفى الشرك وهم عكسه كما قال تعالى والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله هم أراد اراد الله عز وجل منهم ان يكفروا بالباطل لا يؤمنوا بالله لكنهم ماذا صنعوا عكسوا اثبتوا ما نفاه الله وهو الإيمان بالباطل وكذبوا ونفوا ما أراده الله وهو الإيمان بالله تعالى فالايمان بالباطل هو المنفي وهم اثبتوه وامنوا به من ان به والايمان بالله والمثبت وهم كفروا به يتبعون الظن والهوى هذا مستند اثباتهم ويعرضون عما جاءت به الرسل اعرض عن كذا معناه ولا مبديا عرضه كما هو المشهور عند فيتبعون الظن والهوى وهذا مستند اثباته ويعرضون عما جاءت به الرسل وهذا مستند النفي وهي نفي للحق والظن معروف والهوى كما ذكرناه سامع قال ابن تيميه واصل الضلال اتباع الظن والهوى فحينئذ يكون العلم أو العالم الضال متبع للهوى ويكون الجاهل الضال متبع لي للظن قال تعالى افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال تعالى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى وما يتبع اكثرهم الا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال وما يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس وقال والذين كفروا عمى انذروا معرضون وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الخصلة قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال من اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان اتباع الظن اتباع الهوى مذموم هذا امر معلوم ومستقر في الدين وهو معلوم من الدين بالضروره والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يقول هل كل من تبحر في العلوم الشرعيه يعتبر مجتهدا وكم عدد ضوابط الاجتهاد وما هذا هذا تحتاج تاصل تذهب الى كتب الاصول وتعرف حينئذ ما هو الذي يميز به بين العالم وبين مدعي العلم فليس كل من جلسوا وعلموا يكون اهلا للعلم والتعليم وليس كل من افتى يكون اهلا للافتاء ولذلك تجد أن الكثير يشتكي من قلة العلماء الكثير العلماء قليل وهذا امر متفق عليه يعدون على الاصابع لكن المفتون ها كذا لا يعد من يفتي مع الاعتراف بقلة العلماء بماذا نفسر هذا نفسره باتباع الهوى و القول على الله تعالى بلا بلا إذا اذا قلت لشخص علماني او هؤلاء علمانيون هل يعني هذا اني كفرتهم لأن العلمن كفر ام ان هذا الامر لا يدخل بالتكفي نعم اذا قلت علماني يعني حكمت عليه بالكفر كما تقول يهودي أو نصراني أو بعثي أو رافضي كفرته يعني هذا مثل علماني ليبراني كافر وليس عندنا ليبراليه اسلاميه وليبراليه غير اسلاميه ماذا اراد ان يجمع به فقر هل يجب على العالم ان يعمل بكل ما علم به أم يعمل على قدر مستطاعه واجبات يجب الامتثال لها والمحرمات يجب البعد عنها يعل المفسق يكون في ترك واجب مع القدرة عليه وكذلك يكون بفعل المحظور وهذا لا يقيد بقدره لأن كل من نهي عن شيء فالاصر فيه انه مقتدر ولذلك جاء الحديث بالتفصيل إذا امرتكم ها ها مثل الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطع فقيده القول واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه على قدر استطاعتكم ما قيده وانما قيد الامر وترك النهي لان الاول هو الذي تقع فيه المشقه قد تكون مريضا لا يقوى على القيام فيسقط عنه القيام قد يكون مريضا ولا يقدر على الجلوس فيسقط عنه الجرس اذا هذا معمور به فسقط عنه لكن ترك الربا ترك الزنا ترك اللواط ترك الله شرب الخمر كل ما يكون من المحرمات فهو مقدون عليه هذا يقول ما نتكلمت مع اخي من مساله الاسبال قلنا مساله الاسبال هذه مساله وقع فيها خلاف وذكرنا التفصيل فيها في شرح الزاد في موضعه قلنا الصحيح ان القيد ليس بقيد وان الاسبال ليس مقيدا به بالخيلاء هذا ان سلمنا بان الاسبال قد يكون لخيلاء او لا وانما الحق الذي دل عليه النص أن كل موسبل سواء نوى او قصد او لم يقصد فهو خيلاء هذا الذي دل عليه النص على كلنا أنا ذكر الاسماء عندي فيها تفصيل اهل البدع واهل الجهل الذين ظهر جهله وبدعتهم هؤلاء يسمى ولا كرامه ومن كان تتعلق به شبهه أو نحو ذلك فهذا الاصل انني لا لاسميه فالسؤال عن شخص معين لا اجيب إلا ما ظهر بدعته أو يكون من الجهله الذين يظنون أنهم من دعاه الحقهم هم دعاه باطله ولا يعرفون بعلم ولا يعرفون بسنه ونحو ذلك حينئذ نقول هذا تسمى ويذكر ويحذر منه وأما من عداه العصر نظر في المصلحه ان ترتبت مصلحه على ذكر اسمه فيذكر وذكر الأسماء هذا من المقاصد الشرعيه يعني بعض الناس يظن مساله التحذير من شخص معين وهذا تلقناه في الصاله في اقتداء بفسقه العلماء والعباد وهي مساله التحذير هذه تقع شبهه عند طلاب العلم انه اذا ذكر شخص بعينه وحذر منه أن هذا فيه اعتداء وفيه غيبه وفي تفريق للصف وفي يعني مخالفه لبعض اهل العلم الذين لا يرون ذلك نقول هذا مبني على اصله وهو أن إنكار المنكر واجب فإذا كان انكار المنكر قد يحصل بعدم تسميته وحينئذ هذا المقام هو الاولى لماذا لانه إذا لم يسمى قبل طرف المخالف وإذا سمي قد يقع فيه نوع نزاع وهذا حاصل بالفعل لكن وقوع النزاع وعدم القبول لا يلزم منه ان يكون هذا الطريق باطل وانما نقول إذا لزم بأنه لا يمكن ان يتعين لان بعض الناس إذا ذكرت اوصاف اوصاف او لا يخطر بخلده انك تعني زيدا من الناس بل هو من أحبابه وانصاره حينئذ إذا لم يحصل التنبيه تنبيه الناس الا بذكر اسمه حينئذ وجب لا نقول افضل نقول يجب ان يذكر باسمي فيعين الفلان داعيه فلان قال بهذا القول فوجب رده وخاصه إذا كانت هذه المسائل بل نحصره في المسائل التي قد تكون في البدعه أو يكون من الأقوال التي لم ينص عليها أهل العلم السابق فوجد مثلا الان من الدعات هم ليسوا بالدعات من الدعات من يدعو الى مساله المقاربه بين طوائف المبتدعه كالصوفيه والرافضه والأشاعرة وتم فتاوى تصدر هنا او هناك بأن الأشاعر من اهل السنه والجماعه وصار هذا القول ينفخ فيه من أجل ماذا من اجل ان يسود وان يكون في المسألة خلاف عين الذي اخترت ما قد بدا لي وعندي دليلي اذا لا تنكروا عليه وكذلك قل في الصوفية والرافضه الى اخره هؤلاء دعى الضلاله هؤلاء مبتدعه هؤلاء فسقه اذا اردنا كمثال للا المثل السابقه الاقتداء بفسقه العلماء والدعاه هذا مثله لانه لا يدعو إلى نفي الفروق والفوارق بين الدين الرافضه وهو كفر محض وبين اهل السنه والجماعه الا من انا ودي ان اقول خلع وذهب وخرج عن الإسلام لكن نتلطف العباره ونقول من من اهل البدعه والضلال كيف يسوى أنا اقول الانسان اي انسان عنده يعني ضعف الدين وعنده ضعف العقل كيف تجلس مع شخص تدعي نفي الفوارق وهو يطعن في عاشر ضي الله تعالى عنها يدعي انها زانيه وانت تدعي ان الله برئها من سبع سما اليس هذا مكذب للقران كيف تجلس معه كيف تقول هذا الرافضي أو دين الرافضه أنهم على حق أو انهم يمكن أن يجتمعوا مع اهل السنه والجماعه اولا اقول هاول اكثر يعني ما كان في أول الإسلام من التشيع لم, لم يصل الى عباده القبور لم يصل الى الطعن في عائشه رضي الله تعالى عنه تكذيب القرآن لم يصل إلى تكفير جمهور الصحابه بل من كفر لولا ان طعن في عائشه من كفر أبا بكر فقط نقول فضائل أبي بكر قد نقص على ذلك ابن تيميه رحمه الله نقل ان جمهور السلف على ذلك من كفر أبا بكر نقول ثبت فضل أبي بكر تواتر بدليل القطع وهو محل اجماع عند اهل السنة والجماعه فمن أنكره فهو منكر لمعلوم من الدين بالضروره فقد كفر هذه تكفي فكيف اذا كانوا عباد قبور فكيف إذا كانوا يستغيثون بالحسن والحسين ويطوفون بالقبور ويذبحون كيف إذا حجو إلى قبورهم في قم ونحوها كيف إذا كانت النجف عندهم من المقاصد الشرعية وهي افضل من, من الكعبه وغيره هذا أمر واضح بين فمن يأتي ويسوي هذا مباشره الا بنخرجه من المله ونتلطف لالا يقع ما يقع نقول هذا ليس من اهل السنه بشيء سواء كان من كبار العلماء سواء كان من إلى آخره اي فلا يقع في نفس طالب علم والله هذا هوى أنه إذا حذر من مثل هذا النوع نقول كيف تتكلم في فلان هل تريد ان تفرق الصف سبحان الله وهل ترى ان العام عندما يلبس عليه بأن الرافضه من اهل الاسلام او انه لا فوارق حتى لو سلمنا بانه مسلمون على التنزل هل نقول هم قريبون من اهل السنه ابعد الفرق بين أهل السنه وغيرهم هم الرافضه رافض دين ماخذ اصله من اليهوديه وليس بمستند الى كتاب ولا ولا سنه حينئذ من يدعو الى التقريب مع الرافضه هذا مباشره مبتدع ويسمى باسمه كذلك الذي يحاول الغاء الثوارق مع الصوفيه والحكم واحده حينئذ لا يلتبس يا اخوان هذه المسائل مما يقع فيها نزاع ويقع فيها نفوس ويقع حقد وحسد وكلام غيبه ونحو ذلك بين الطلاب المساله يا إذا ما بين الحق كيف يحذر الناس العامه كيف يحذر عندما يرى الناس فلان من الدعاه الذي يعني يظنون فيه الخير انه من اهل العلم ويظهر مع الصفار الكافر المرتد ولكن يظهر مع الجفري المشرك واخر وثالث ورابع فاولا يظهرون بمثل هذا المظهر ليبينوا اننا وحده الصف واننا مجتمعون ونحن نجمع الشمل ولذلك يقول بعضهم وقد اظهر معهم من اظهر من اهل الشرك والكفر قل انظر الى العالم الاسلامي الان وهم ينظرون الينا في هذا البرنامج المباشر ونحن متفقون اجتمعنا مع انك يا جفلي انت على شرك ومع انك يا عمرو خالد انك على كفر وضلال ومع انك يا فلان وفلان اخرين فلنجتمع حينئذ امام الناس ونظهر باننا نريد ماذا نريد جمع الصف نريد لم شمل كما يقولون هذا من البدع هذا الصنف من الفسق الذين يجب التحذير منهم باسماءهم ليس كالمسائل التي يقع فيها نزاع لدى السلف حل السحر بالسحر نحو ذلك كلا أو من المسائل التي يمكن ان يجاب عنها وقد دل في عالم من علمك كما جاء السؤال هنا مساله ارجاء نحويه هذا يمكن ان يناقش بعلم ويمكن ان يكون صاحب القول طالبا للحق لكن الذي يسوي مع الرافضه هل طالب الحق لا هذا متبع للهوى هذا متبع نلزم بهذا نقول هذا متبع لهواه لا يمكن يكون طالب الحق كيف تسوي مع من يطعن في عائشه لو واحد لو لو طعن في زوجك أو أمك او اختك ماذا تصنع؟ ها تقاتل والله ما ترضى أن تبقى معه لقد ولكن هذا الذي يطعن في عائشه يسوي بينهم من اجل ان يلبس على المسلمين بان هؤلاء مسلمون لو كانوا مسلمين وقلنا المساله خلافية لا يمكن ان نستمع البت لا لا شاعر مع السنه ولا الرافضه مع اهل السنه ولا الصوفيه مع اهل الصوفيه المتاخرون مشركون على ديننا ب لهب بجهل ليسوا على الاسلام وانما هم عباد طغوه ونسمع من الجفري المشرك الكافر هذا ما يؤيد أن الصوفية المتأخرين هم على مله المشرك وليس المسلمين البتة هذا مشرك كيف نحكم عليه بانه مسلم سلمنا أنه مسلم هو ضال ليس على حق ليس على سنه هو على بدعه على ضلاله كيف تسوي بينه وبين من يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه لا يرفع إلى مقام الالوهيه والربوبية وتاتي لهذا الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مصاف الربوبيه بل اعلى من مصاف او منزله الربوبيه الالهيه كيف تسوي هذا ذاك الذي يعتقد أن الولي يمكن ان يخلق ما في الارحام هذا يخشى إذا ثبت هذا عنه من لم يكفره كافر هذا أمر معلوم من الدين بالضروره يعني من اعتقد أن هذا الذي يقول أن الولي له قدر على خلق ما في الأرحام هذا ما قالها دين المشركه هم مسلمون بأن الخالق هو الله عز وجل فاذا اعتقد ان هذا على هدى نقول هذا من لم يكفره كافر من لم يكفره مرتد عن الاسلام كيف انت اما تثبت أن الله عز وجل متفرد بالخلق كيف تقف مع هذا المصافي تقول هذا يقول بهذا القول وله قوله والراي والراي الاخر ونحن الان حريه كلمه ولا الحياه كلمه وقل ما شئت من من هذه الكلمات هذا الضلال ما قصدي يا اخوان من هذا أننا لا نستعجل في رد الحق والله قد تكون انت سببا الى فتح باب على المسلمين إذا رأيت من يحذر من هؤلاء ان لم تكن معه شادا بيديك ومتمسكا معه ليس لك إلا السكوت يعني لا لا تتكلم ولا تقول هذا فيه من فيه هذا طائفه كذا هذا إلى اخره نقول هؤلاء الذين يردون على أهل البدع ردهم على اهل البدع يعتبر حقا لان منابذه هؤلاء يعتبر من الجهاد في سبيل الله حينئذ الذي لا يرى هذا المسلك نقول هذا نقص فيك وانت على خطأ بين واضح لكن لا تعين هؤلاء او لا تعن هؤلاء اهل البدعه والضلال على السنة واهل السنه والجماعه بان تقف في من في وجه من يرد على هؤلاء بل اما تعاونه وإما أن تلزم الصمت ولا تتكلم ولا تحذر من ولا تقول هذا كيف يوزع كتاب رد على فلان او هذا كيف يوزع شريط رد على فلان خله اتركه اذا كان ما عندك قدر على بيان الحق وخشيت عند عناد ليس لك إلا أن تلزم الصمت وان تترك اولياء يذبون عن السنة واهلها وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين